أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عنصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا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 انبشر نبشرك بغلام ان نبشرك بغلام من اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي اننا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وكانت امرأة عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قَالَ قالك وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا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 وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا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 أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكُبغيّا بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين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 فأجاه المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 فَكُلِّ وَشْرَبِ وَقَرِّ عَيْنَ فَإِنْ مَا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا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 قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا اينما كنت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 إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يضني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك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 قال said, I'm sorry, you're from my god, O Ibrahim. If you didn't finish, I'll send you back to you,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 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل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 من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا إذا تُتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة وتتبع الشهوات فسوف يلقون غياه إلا من تاب وأمن وعمل صالحا إلا من تاب وعمل صالحا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا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 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده معتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستغفر لعبادته رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستغفر لعبادته هل تعلم له سميا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 ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ثم لننزعن من كل شيعة أيهما شد على الرحمن اعتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن من ك حسم ثم ننجي الذين التَّقَوْا ونذر الظالمين فيها جثيا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا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 فسيعلمون من هو شر مكناه وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مما تدعون فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ our مَا 96 and said الْغَيْبَ will redeem whatever money عَهْدًا كَلَّا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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض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 ان كل من في السماوات والارض ان من في لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن 119. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وتنذر به قوما اللدات، وكم أهلكنا قبلهم من قرن؟ هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم رك؟ out uh...